جعل الله نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا المضرة عظاما، فكسون العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما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 قال ربي انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا, أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق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 وقل رب أنزلني منزلم مبارك وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِيٍّ فَأَرْسَلَ لَٰهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرًا تهJORون أَفَلَمْ يَذَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُنَ بِهِ جِنَّة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 قُرْبِي إمَّا تُنِي أَنِّي مَا يُعَدُّونَ رَبّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَبِلَتِهِ يَأْحَسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثغلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قالوا رَبَّنَا وَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسألي العادين قال إلَّا بثتم إلَّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَوْا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 وقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين